أم أمنتم من في السماوات أي يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان لكيز أ ولم يروا إلى الطير فوقهم صافتي ويقبض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 قل أرأيتم إن أهل الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن أمدنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل أرئتم إن أصبح ما أوكم غورا فمئ يأتيكم بما إمعين